وما في الارض جميعا منه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون قل للذين امنوا يغفرون الذين لا يرجون ايام الله ليجزي قوما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 سُرَاءَ إِلَى الْكِتَابِ وَالْحُكْمِ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وآتيناهم بينات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 والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أنهم نَجْعَلُهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً ۚ أُمَّنْ نُحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَأَما وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاءَ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 وجعل على بصره غشاوة فمن يحديه من بعد الله أفلا تذكروا